قالوا يا صالح قد كنت فينا مروا قبل هذا أتنهانا, أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب